يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبه من ما نامه نبه من ما نامه قل له اني على وعده بحبه مقيد قد سباني غرامه قد سباني غرامه يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد نبها مما ناما نبها مما ناما قل له على وعدو بحبه قيد سباني غراما قيد سباني غراما وانتي ليش تحقد خل عنك الناماما خل عنك الناماما راقب الله في هجري وبي لا تنكد حد يحب العدم حد يحب العدم يا نسيم الصباح سلم على فاهي الخد نبهها من ما ناما من ما ناما عادوا بحبهم جيد جد سباني غراما. يتسباني وانت, وانت يا من ترى في جمالك مزياد شي علينا ما لاماه شي علينا ما لاماه غير في نظره الخد الاسيل المورد من رواب من رواب تهماه يا نسيم الصباح سلم على فاهي ja, ik heb het niet aan mijn naam, maar قد سباني غراما قد, قد, قد سباني غراما ريقها شهد واحلام من الشهد وابرد والحلاف في كلامه الحلا من راى غرته هلل وكبر وشهد بدر ليله تماما بدر ليله تماما نسير naar mijn zombad. على بالي. Alvast. Naar beneden. Klaar. manama. Klaar. Klaar. Klaar. Klaar. Klaar. Klaar. Klaar. Klaar. Klaar. Klaar.